هو قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا امتصف شعبان فلا تصوم وهذا الحديث ضعفه بعض العلماء والراجح صحته يصحيحه الشيخ الألبان ولا يعارض كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان ورخصت الصيام ما بعد المنتصف من شعبان بحديث كثير لأن هذا محمول على ما إذا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 قال الله عز وجل أمدعهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله إذن أسأل الله أن يوفقني وإياكم لاستقبال هذا اليوم الجديد من شهر شعبان وهذه الليلة مباركة وأن يوفقهم الله عز وجل لصالح القول والعمل بينه ولي ذلك والقادر عليه و.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 فالدنيا لا تزن عند الله جناح بعوض أقبل على أخيك ولو أن تتنازل على شيء من حقك فإن حق الأخوة عظيم والله عز وجل يخلفك في هذا الأمر اقبل عليه وإن رفض فحاول أن تدخل في هذا الأمر أهل الخير وأهل الصلاح لأن يصلح بينكم أما بالنسبة له فالواجب عليه ألا يقول هذه الكلمة فهجرك إلى قيام الساعة إن كان على بدعه، فلعله يتوب الذي ينبغي له أن يقيد يقول له سأهجرك حتى تعود إلى الحق وإلى الدين وإلى السنة فما دمت أنت على البدعة فأنا هاجر لك إلى قيام الساعة يقيد هكذا طيب حتى تموت حفظ النفس ويبقى حق الله عز وجل وأما إن كان لأمر دنيوي فهو مخطئ أردنا ساعد وما ساعد مشتمل ما كذا يا سادة ترد الأبد ما كذا يا أخي تكون المعاملة مع إخوانك لحبوب الدنيا وأمورها ارجع لأهل الفضل وأهل الخير وأهل الإحسان حلوا الإشكال فيما بينكم ولا يجوز لك أن تهجر أخاك هذه المدة أو أن تقابله بالغضب والبغضاء ولا سيما قبول ليلة النصف من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 لله تبارك وتعالى فلا تدري الموت متى يأتيك أخي الكريم أدوه صلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسلكم محمد وأحيي باقي الأسئلة لأخينا الشيخ أبي مصعب التفضل مشكورا جزا الله خيرا أصلا الله يعينه ويسديده ويوفقه على ذلك أبي الله. طيب بسم الله نشكر أخانا الشيخ الفاضل محمد الأنقر وأن كان أظن ما أخذ إلا سؤالا واحدا هكذا خيرا إن شاء الله هذا سؤال له اتصال بالسؤال الأول بعض الشباب السلبيين لا يسلم بعضهم على بعض الذي نعلمه من إخواننا السلبيين أنه يسلم بعضهم على بعض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 فأنت لا ينبغي أن تهجر أخاك وهو صاحب سنة صاحب منهج سلفي عليك أن تستعيد بالله من كيد الشيطان وأن تأتي إليه وتصلح الأمر والصلح خير والصلح خير وعلى من سمع بخلاف بين أخوين أن يسعى بينهما بالصلح وجمع الكنين وهذا من أعظم الأعمال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 لكن لو قطع السلام ثم رجع إلى إفشاء السلام فقد انقطع الهجر على ما قاله الإمام أحمد طيب جاء تنبيه حول حديث النسعيد السعيد لم يجنب الفتن أخطأت أنا في الصحابي لأنني قلت عياض بن حمار هكذا وهو المقداد بن الأسود عند أبي داود نبه عليه بعض إخواننا فجزاه الله خيرا نعم تضيق عليه بالصيام نعم لكن في غير هذا الحديث هذا في حديث لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم بحفصة يقلبها وهو مؤتكف وكان رجلان من الصحابة رأى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أو رأى رجلا ومعه إمرأة فأسرعا فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكم إنها صفية وليست حفصة إنها صفية فقالوا أفيك ما الشك يا رسول الله قال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم فخشيت أن يلقي في قلوبكما سوءا أو قال شرا أبي وأختي مريضا الرزاء أن تدعو لهم أنت والحاضرون نسأل الله العظيم أن يعافي يوما وأن يعافي مرضى المسلمين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 وجاءت الأخت إلى هنا كي تستفيد وتكسب وتكتسب أجراً فلا نريد أن ترجع بوزر إذا كانت ستشوش على المصلين وعلى طلبةٍ أيه؟ نرجو من الأخوات أن يسكتنا الأبناء الأطفال. نعم؟ وفي الصلاة أيضاً يقول.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 أو لا تؤذي القبور أرجو تنبيه الإخوة ألا يتسرى عند السجود فيسبق الإمام أو يسابقوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا سمع الله لمن حمد فلا ينبغي أن تسابق إمامك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 قصص الأنبياء لابن كثير وتفسير الأحلام لابن سيرينا ذا إذا وضعوا الرجل فوق رف مكتبته صار كثيرا ما يرى أحلام وبالصباح هات الكتاب رأيت أنني أأكل تينا هات قال سيأتي لك مال واخر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 في ذنب الاقتراب من الفتن من سمع بالدجال فلينعا أن يبتعب فأنت لا تقترب من الفتن فرب ذهاب للسوق يجلب على قلبك شقا بالنظرات المحرمة أو بسماع الأغاني أو برؤية التبرج فالفتن لا يسلم منها العبد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 خراجة واللاجة أين تريدين السوق من أين رجعتي من السوق وهكذا بل النساء والفتيات تتزول في السوق ولا تشتري شيئا إنما ألفت هذا التجوال فنعوذ بالله من تضيع الأمانات يا أيها الذين آمنوا قووا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس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 بسم الله الرحمن الرحيم هنا في ملاحظة يمكن أن يكون طالب العلم محلًا أن يفيد إخوانه بأن يكون قد أتقن متنا ويشرحه هذا هو الدور الذي يحاول إخوانه من يقوم به أكثر من هذا كثير علينا توجيهات مشايخنا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 يعني ينبغم يتصل على العلماء وإخوانكم كل واحد منهم يرى نفسه كبير عليه حتى كلمة طالب علم طليب علم انصح تابير فغاية ما يحاولون أنه يمكن أن يتهيأ للواحد منهم أن يفهم مثلا فيشرحه أو يفيد إخوانه بكلمة أما الفتاة فلها آلها بارك الله فيكم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 هل تنصح على المنطقة المقيمة فيها الدورة الشرف السلفي؟ فبما فبلا تنصح؟ آل المنطقة المقيمة فيها الدورة. والله ننصحهم بما نصح به آل السنة طلاب العلم. إن القلوب أوعية لا بد من تطهيرها لتتلقى العلم وتزكيتها وتهيئتها لاستقبال العلم. فأول الآباء ذكر ابن جماع وغيره تطهير القلب.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 كيف نتعامل مع مثل هذه ان لا تهتم بامور الدين لا تهتم الا بامور الدنيا وزينة البيت على كل حال مجال النصح والتذكير والوعظ كما قال الله سبحانه وتعالى و فايضهن في المضاجع واضربهن فالوعظ والتذكير واحياء القلب بكلام الله وكلام رسوله يعني المجال فيه واسع وطويل وينبغي أن يعرفها على الصالحات الطيبات السلغيات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 وأخوات الفاضلات على وجه الخصوص إلى ليس من الديانة لشيء أن تقوم المرأة لزوجها فتقول ليس لا يجب علي أن أخدم أمك لا يجب عليّ العلماء قال خدمة الوالدين ليست واجبة ليس من هذا من العشرة بالمعروف ليس هذا من العشرة بالمعروف ينبعي المرأة خاصة صاحبة الدين أن تكون عينة لينة مع زوجها وتعينه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 والشيخنا الشيخ ربيع حفظه الله الاجتماع والتآلف من أصول أهل السنة حين تعبد الله بتقصد الاجتماع والتآلف على الحق وللحق وبالحق الحق للحق وكثالة من هذه الأمور حتى بعض العام انتبه لهذا ورموه وراء ظهورهم فكيف بك أنت صاحب العقيدة الصلفية والديانة المتينة ينبغي كلنا نرمي هذا وراء ظهورنا وما الآن ما بيننا إلا أن ندعو إلى الله ونجتمع ونصلح هذه البلاد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 أعمال علما مسؤولين قالوا لها لا تأتي حتى سنقول قل لكم تحرقوا إذا كان أول شيء نأنصح الأخ الفاضل والأخ الكريم أي قر بيت زوجته في البيت قر في بيوت ولا ولا تبرج نتبرج الجاهلية الأولى وغالب من يعمل في مثل هذه الأعمال من الطبا طبيبات والممرضات يعني تعمل في الاختلاط من عمل في الاختلاط حرام لا يجوز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 من يقول هذا؟ يقول هذا يأتينا بكلام عالم يقول هذا شايخنا مازال يقولون نعمل مع الدولة وفق الضوابط الشرعية وفق الضوابط الشرعية كلام الشيخ عبيد واضح في هذا ومشايخنا أهم شيء الله لا يفرض عليك حلقة لحيتك لا يفرض عليك إسمالا لا يفرض عليك مخالفة شرعية تضيع عقاقتك تضيع صلاتك والأمر الحمد لله ما دام تحت الضوابط الشرعية فلا بأس والله أعلم وأرجو أن المشايخ يصححون لنا إذا أخطأت في شيء يقول هذا شيخ محمد لنقر قول ألي يجوز أن يقال عن الله أنه يحكي عنه ونشيخ ده آبو مصعد يجوز أن يقول يعني قال أحيانا الله يحكي قول إبراهيم يحكي الله فضل أولا كلام الله عن حكاية عن كلام أحسن الله الشيخ الشيخ مصعب أصابه فيما قال يعني يترك هذا اللفظ لأنه يقارب من كلام يعني البدع من أقوال يعني البدع عند الأشاعرة والمترودية أنهم يقولون القرآن حكاية عن كلام الله أو هو عبارة عن كلام الله وهذا هذا لفظ مهم والعقيدة الأصل فيها أن الإنسان يأتي فيها بالألفاظ الواضحة الصريحة التي لا لبس فيها. تقول أم حلفت أن تركم مع ابنها السيارة بلفظ يحرم علي ديني أن لا أركب معك ألا هذا القسم بهذا اللفظ يعد يمينا أم لا أولا تنهى عن مثل هذا الحلف هذا كلام خطير لا يجوز لا أن تقول مثل هذا الكلام ومن حرم شيئا قد حلّه الله يقول الله فيه يا أيها النبي لما تحرم ما حلّ الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم وهو العليم الحكيم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 فتفتو فيها فهذا لا شك قد يكون سبب لك إياك أن تسارع إلى الفتاوى فالسلف كان إذا سئل الواحد منهم يرشد إلى أخيه اذهب إلى فلان إذهب إلى فلان. فلا تستشرف للفتوى وفي الوقت نفسه ينبغي أن تعلم المسلمين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 فالمسألة فيها تفصيل. النصيحة للعوام المغترين بالسويدان. تعرف السويدان الفيلسوف هذا الذي يتكلم في قصص الأنبياء والصحابة بباطل ويغنى صحبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو جوين أين؟ تلقى طارق السويدان اين درس اجيب درس في امريكيا هذا نعم ايضا وقال مرة في الاعتراض لك ان تعترض ماذا على الله قال الديمقراطية تسمح بهذا تسمح بهذا فانظر الى هذه المقالة الكفرية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 النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليالني منكم أول الأحلام والنوها والقرب من الإمام من كان حافظا هو الأول من أجل إذا وقع له سهو أو ارتج عليه في القراءة يفتح عليه هذا هو الأولا بقي وقت لن تها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 ننصحك بالترك ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه وفي السماء رزقكم وماتوا عادون ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرى فأن تترك هذا العمل وسيكفيك رب العالمين